بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرآ فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء هو يعلم الجهر وما يخفى وننسرك للمسرى تذكر في نفعة الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشطى الذي يصنب النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أثنف من تَزَكَّى وَذَكَرَ الرَّحْمَنُ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَمَن تُؤْمِنُ بالحياةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَمَن تُؤْمِنُ بالحياةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وأبقى إنها الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى